شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى نِدَاءًا خَفِيًّا <تصفيق> <تصفيق> قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن <أكرم> بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِن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 فَأَشْرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيَّ لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِغُلَامٍ وَكَانَتْ مَرَأَةٌ عَاقِرَةٌ وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذالك قال ربك هو عليهن و قد خلقتك من قبل خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي جعل لي آية قال آية كأن تكلم الناس ثلاثة لي سويا فخرج على قومه من يُبْحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صِدِّيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّتِنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حيا واذكر في الكتاب مريم إذن تبددت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا، فأرسلنا إليها روحنا، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني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 سني بشرو ولم أَكُ غيّا. قال كذالك قال ربّك هو عليّ هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضيّا. فحملته فتبدت به مكان قصياع فأجاه أهل المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم سيا. فَلَدَامَ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِ وَدَجَعَ اللَّهُ لَكِ تَحْتَكِ سَرِيَّةً وَهُوَ الْزِّيِّ إِلَيْكِ بِجِذْعٍ نَخْلَتِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنيا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وَمَا سوء وما كانت أمك بغيا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 كن أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضرّب بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأدرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اننا نحن نرزق الاضامنا علينا والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبييا اذ قال لابيه يا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 سأستوفر لك ربي إنه كان بيحفيّ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدع ربي وأدع ربي عسال لا أكون بدعاء ربي شقيا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 جِئْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَمِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا أولا الَكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ مِنَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ حَمَلْنَا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 إلا من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جن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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كانت طيّا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وَمَا بين ذلك وما كان ربك نسيّا. رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصبر لعبادته. هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مدت لسوف أخرج حيا. أو لا يذكر الإنسان أن من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جتيا ثم لننزعن من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 من ننذ الذين اتقوا ولذروا الظالمين في ناجتين وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أتاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن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 ما كانوا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ مَا مَالًا وَغَلَدًا أَطْطَلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا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 ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤذهم الزّ، فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم إنما نعدهم عدا يوم نح.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 ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا